السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ويقول الله عز وجل ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا عزة الإنسان واعتزازه بنفسه وعدم سياقه أو قبوله للذل طبيعة وفطرة في كل إنسان يمارس بعض الناس أحيانا خلال تعاملاته مع الآخرين أنواعا وأساليب يذلون بها الناس لأجل مثلا أن يعطوهم من أموالهم أو أن يعالجوهم أو يعلموهم أو ل ا ج ل أن يتفضلوا عليهم بشيء فيمارسون معهم أنواعا من الإذلال ما حكم هذا الإذلال الذي يقع كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل لما يريد أن يحسن إلى أحد ما هو الفرق بين العزة وبين الكبر والغرور وبين الذل وبين التواضى كل هذه الأشياء في الحقيقة تحتاج منا إلى نقاش تحتاج إلى أمثلة تحتاج إلى ربطها بواقعنا اليوم نناقشها اليوم بإذن الله تعالى في برنامجنا مسافرون ف أ مرحبا بكم لعلنا بإذن الله أن نحاول ا ن نوصل الرسالة إليكم واضحة جلية نسعد بلقائكم دائما السلام عليكم يا شباب كيف حالكم؟ سخرت عليكم الله, <تصفيق> الله يحفظكم طبعا يا شباب من الأشياء التي يتفق عليها جميع العقلاء ا ن هناك ا خ ل ا ق معينة كل الناس يحبونها وهناك أخلاق أخرى كل الناس يكرارونها طبعًا. يعني مثلا كل الناس يحبون الابتسامة صح, صح, صح, صح كل كل <تصفيق> الناس يحبون ا ن ك تعطيهم هدية مثلا طيب مثل ما بأخذ الجكيت لما نغلص إن شاء الله كل <تصفيق> كلنا في أشياء يتفقون عليك في أشياء يكرهونها مثل مثلا ا ل ا ه ا ن ة ا ل ا ذ ل ا ل مثلا والكذب هذه كلها أشياء يتفق الناس سواء كانوا مسلما ا و كافرا كبيرا أو صغيرا عاقلا أو مجنونا غنيا ا و فقيلا كلهم يتفقون على بغض هذه الأشياء النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص على أن لا يذل الآخرين ويحرص أيضا أن الإنسان لا يذل نفسه أحيانا يا أخي أنت ما تريد تذل الإنسان لكنه و يأتي ويذل نفسه ن ا ك فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من ذلك خذ مثلا يقولون أن هناك ثلاثة ثلاث ا غرائز في كل إنسان غريزة الأكل والشرب لازم يأكل ويشرب سواء كان مسلما ولا كافر ولا كبير ولا صغير ولا كلهم لازم يأكل ويشرب وغريزة الجنس الرغبة في الجنس الآخر سواء كانت امرأة ترغب في الرجل ا و رجل يرغب في المرأة. والثالث غريزة الاعتزاز بالنفس. طيب لذلك تجد أن ا ح ي ا ن ا ربما حتى لو كان صغيرا يقول لك لا تضربني. طيب لا تبصق في وجهي. لا تفعل يا أخي كأنه يقول احترمني يا أخي ا ن ا آ ز م ا ن ا ا ن س ا ن لا بد أنك تحترمني وتعرف لي قدري. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يحذر من أن يذل الإنسان نفسه. مثال حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه. كان يأتي أحيانا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يحفظ العزة عند الناس م ا يريد أحد ذ ل النفس فكان حكيم يقول يا رسول الله أنا يعني أعطني فلوس فيعطي جاءه بعد أيام يا رسول فأعطاه ثم جاءه في مرة ثالثة فأعطاه ثم قال له يا حكيم إن هذا المال حلوة خضرة المال حلو كل واحد خاصة لما يتيك الفلوس من غير تعب الله أحسن شيء قال إن هذا المال حلوة خضرة فمن أخذه بإشراف نفس يعني ج ا ء و ع ط و ن ي وأرجوكم والله يخليكم وأذل نفسه لم يبارك له فيه ومن أخذه بعزة نفس يأخذ ت ع ب وجهده ب ي ع و ش ر ا بورك له فيه وفي أ ح د ي ث آخر قال عليه الصلاة والسلام ا ل ي د العليا خير من, خير من اليد السفنة يعني أنك تكون أنت اللي تعطي أ ح س من أنك تمد يدك صح. للناس تكون أنت الأسفلة ل ا خلك أنت الأعلى ق ا ل ا و ل ْ ي د ا ل ع ُ ل ي َ ة خ ي ر م ن ْ ا ل ي د ا ل س ف ل َ هذا شيء من الأشياء قال عليه الصلاة والسلام لما بايع الصحابة تعرف لما يأتي عليه الصلاة والسلام ي ب ا ي ع ناس ا ن ه م يدخلون في الإسلام معناه أن الجلسة التي هي جلسة البيعة سيختار فيها النبي عليه الصلاة والسلام أهم الأشياء أهم ا ل ر س ا ل التي يوصلها إليهم يقول بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعه والنصح لكل مسلم يقول ثم اسر كلمه النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم بايعوني على السمع وعلى ا ل ط ا ع ا ل ن ص ح لكل مسلم ثم في كلمه ك ر ه ا بصوت منخفض ل ا يعلم انهم قد لا يستطيعون ان ل ت ز م و ا بها اشقال قال ب ا ي ع و ن على لا ت س ا ل ا ل ن ا س شيئا لا تطلب الناس ش ي مو بكل مره والله معليش تعطيني القلم اكتب فيه الله يسلمك يا اخي تعرف أ ح د في المستشفى ممكن يدبر موضوعنا ينعم هذا يا اخي ممكن اخذ سيارتك شوي بس اخلص عليها مشوار معليش احمد تعطيني الجوال بس اسوي يا اخي لا تقعد انت ش ح ا د للناس النبي صلى الله عليه وسلم يقول على الا تسالوا خ ل ك عزيز يا اخي على الا ت س أ ل و ا الناس شيئا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الصحابه يقول الصحابي لما قال النبي ص ل م هذا الكلام ن ا ف عليه يقول فلقد والله رأيت هؤلاء النفر المجموعة الذين بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم أ لا يسألوا الناس شيئا والله ا ن أحدهم ليكون ا على بعيره فيسقط صوته العصر اللي معه تسقط على الأرض وأن تعلم البعير رفيع فأنت حتى تنزل من البعير يحتاج أنك تنيخ البعير وتأخذ العصر بعدين تركب البعير بعدين البعير يبدأ يقوم مرة ثانية شغلة طويلة البعير ما هو مثل الحصان ويقول فوالله إن سوته أو عصاه ليسقط ا وهو فوق البعير والناس يمرون فلا يقول لأحد الناولني عصاي مع أنه سهل يقول واحد لو سمحت بس ا ل ع ص ا مثل مثلا أنا لو مثلا ب ا ك ت ب بالقلم ووقع ف أ ق ل ناصر بالله القلم شوف عند رجلك عطنية لا الله لا يذلني لك يا رجال ولا يحدني لك عوذ بالله يقول خذ برجلة عوذ بالله فالمقصود أ ن هؤلاء صار عندهم مثل هل الاعتزاز بالنفس وقالنا ليش أقعد أعطوني عصاي ل ا أنا أنزل وأخذ عصاي بنفسي بل النبي صلى الله عليه وسلم لما وصى الصحابة وصى الصحابة بأشياء وأعطاه جماعة وصية تحفظه عزيز قال له وإياك ومما يعتذر منه إياك ومما يعتذر منه كيف؟ يعني إياك أنك تفعل شيء بعدين تأتي وتعتذر يعني م ث ل ا ا ن ا قال لي م د ل ا ل ناصر اليوم يا شيخ أبغى أشوفك الوقت الفلاني خلاص أصلي معك ا ل ع ي ش ء قلت خلاص قال أكيد ترى بضرب بشوار من البيت أصلي معك موجود ا ن ا عندي شك هل أنا موجود العيشة ولا لا قلت إيه تلقاني صلاة العيشة ب ص ل في المسجد لجن بيت ثم بعد ذلك جاء ما وجدني فأخذت أعتذر م عليش يا ناصر وسامحني يا ناصر وقعد أذل نفسي حتى يسامحني من البداية يا أخي لا ت و ا ع د ح ا و مثلا شخص جاء وتسلف فلوس ثم ب د ا يقول ما عليش ما قدرت أسددك يقول النبي ص ل ا ل ل وسلم الأشياء اللي أنت يحتاج ا ن ك تبدأ تعتذر وسامحوني وأرجوكم وهالمر وخلاص الأشياء اللي يحتاج تعتذر منها لا تفعلها من البداية خلك عزيز أي. يعني وإذا سوت الخطأ برضو لا أعتذر لا شوف لا, لا, لا, لا <تصفيق> إذا, إذا وقع الخطأ منك يعني مثلا من غير قصد ولا اضطررت إليه ذ ا يعتذر من, من الإنسان لكن ا ن ا أقصد ا ن ك لا تتعمد تفعل أشياء خطأ واحد مثلا عندها اختبارات ويعلم أنه إذا ما نجح في الاختبار معناه أن أباه بيبدأ يصرخ فيه أنت ما تفهم ا ح ن ا نصرف عليك فلوس يا ولدي حتى تنجح وفشلتنا عند الناس <تصفيق> من البداية مدام أني أعلم أني إذا رسبت في الاختبار أنه سيلحقني ذل أشد حيلي, أشد حيلي وأكون عزيز يا أخي هذا مثل لما أنا كنت أقول للطلابي ح ي ا ن ا وأحيانا بعض الشباب اللي في الثنوي أقابلهم يقول لي يا شيخ أنت وين ندرس أقول والله يا ولدي أنا في جامعة ملك سعود يقول عادي يا شيخ لا تنسى أنا ترى وقت تتوسط لنا إذا خلصنا الثنوي وكذا نجي ندرس عندك في الجامعة فأقول لك كلمة واحدة ا ق و ل يا ولدي بس ودي إذا جبت ل شهادتك حق الثالث ثنوي مفضل. تجيني وانت رافع راسك إذا قلت لك كم معدلك كم نسبتك ما تقول لي 67 لا أبيك تقول لي 99 98 و... وانت عزيز لا تأتيني و ا ن ت ذليل هذا معنى كلامنا إياك ومما ي ع ت ذ ر و م ن بدل ما تقول يا شيخ ما علينا نسبتي 67 لكن والله صار عندنا ظروف وكأبو ي د ا ي م عنده ولايم في البيت فكني من الأعداء ومشى. سمونا ل و ا س ط ا ت بالبيقوسين ا ذ ه, ه هذه هذ القضية <تصفيق> لذلك كلما صار الواحد عنده عزة ويبتعد عن الأشياء التي تذله ووفق وف إلى هذا الحديث خذ مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا دخل إلى المسجد يوما ف ر ا ى رجلا يتعبت يصلي ع ج ب الصلاة والله الحمد ل ل ه خير يصلي دخل بعدها بوقت فإذا الرجل يصلي دخل بعدها بوقت إذا هو يصلي يا هذا. جماعة هذا من يأكله ويشربه أوه. أوه. فقال عليه الصلاة والسلام من هذا قالوا هذا فلان يا رسول الله والصحاب معجبين بعبادته فقال صلى الله عليه وسلم طيب هذا من ينفق عليه حي. قالوا أخوه ينفق عليه يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام أخوه خير منه مدامه ينذل ل خ ي ه ارسل لي غداي صح. أرسل إلي عشاي والله ثيابي قديمة اشتر لي ثوبه أرسل إلي مدام أنه يحتاج إلى أن يذل لأخيه أخوه خير منه م ع ن على عبادة لكن أخوه خير منه هذا يا جماعة هو حفظ الإنسان لعزة نفسه عزة نفسه أن في وظيفته يصبح ا ح س ن واحد ما يبدأ يقول ما عليش والله أنا ما فهمت أنا غلط لأني كتبت بسرعة لا لا خلك عزيز وإياك ومما ي ُ ع ت ذ ر و منه ا ل ا ش ي ا ء التي نسمع اللي عندك أحمد ف... ودنك م ب ن لا أنا في ا ل م و ض و ع هذا في شباب سبحان الله تلاقي بعد ما يتخرج من الثانو يقول لك ما بغت توظف مدام الوالد موجود الحمد لله أمورنا ممتيسرة خلاص ب ع ت م د على فلوس أبوي وبجبس في البيت أحسنت وهذه أيضا مشكلة هذا يا أخي من, من ا ذ ل ا ل النفس ا ل آ خ ر ي ن والأصل أن يكون عندك عزة أنت اللي, أنت اللي تأتي للبيت بالطعام والشراب ما هو بتأتي مثل مثل الإنسان العجزز. اللي جالس اكلوني وشربوني ولبسوني ومعليش يا ابوي اعطني بشتري جزمه اعطني بالله شحن الرصيد 10 ريال يا ابوي أ ر ج و ك بخلص مكالمه بس ولد يعني م ر ز و ه فيه ما هي م ش ك ل ة لكن إ ذ ا كان كبير يا ناصر المفروض يعتمد على نفسه انت ا ل آ ن ترضى ان ابوك يكد عليك وينفق عليك ويصلحك ويعدلك ما ما ما ع شكل ابوك يقول لك داريك لا والله <تصفيق> زين انت ما شاء الله موظف لكن اعني ان الواحد يدبر نفسه وهذا كلام كنت اقوله لبعض الشباب اللي يعني انا ل ت ق ي ت قبل ك يوم و ا ح د بالمناسبة يعني كنت في المطار وجاء وسلم علي وكيف الحال ابو عبد الرحمن فأنا لا أذكر أحيانا يأتي بعض الناس وسلم عليك بأسلوب أنه يعرفك من زمان وأنت ما تذكره ا ن ا أعطيت حقه من الترحيب ومرحبه أهلم كيف حالك ما أذكر اسمه وجلس وشاهي ومدري إيش بعدين قال لي شكلك ما عرفتني قلت والله يا أخي الله يحييك ويا مرحبه الوجه الطيب لكن والله يا أخي أنا ق ا ب ل ناس كثير ما, ما أذكرك بصراحة فقال لي طيب يا شيخ أنت كنت تأتي عندي في المحل وتشتري قبل 15 سنة <تصفيق> طيب يا أخي والله ر ا س ي كمبيوتر قلت والله يا أخي ما أذكرك قبل 15 سنة قال نعم أنت كنت ساكن في الحي الفلاني قلت نعم صح قبل 15 سنة كنت في الحي الفلاني قال لي وأنا كنت صاحب محل خضار محل بسيط خضار يبيع كوسة وطمار و م تشتري م ن م د ر ي ايش يقول كنت ت اتي وتشتري مني طبعا انا يعني بتذكر واحد صاحب محل صعب. يقول وكنت تمزح وتضحك معي قلت والله الحمدلله بس ما يعني, انك يعني اني اذكرك الشاهد قلت له الان ايش اخبارك انا اعرف ا ن صاحب محل خضار بسيط يعني هو ما اعتمد على ابيه بالمناسبة وهذه ما لها دخل في الموضوع لكن يعني بمناسبة ان الواحد ا ب و يكد عليها وكذا محل الخضار معناه انه يشتري بالجملة مثلا 20 كيس 20 كرتون ك و س ه مثلا يشتري بريالين ويبيع مثلا ب خ م س ف ريال مثلاً ومحل يعني بسيط يعني ما كان عنده ه ي ا سوبر ماركت كبير انا تذكرته فقال لي والله يا شيخ يعني قلت الحين ايش اخبارك وين هل توظفت وظيفة رسمية ولا لا قال لا والله بس ابشرك الحمدلله المحل يعني وفقت فيه وفتحت بعدين ف ت ح ا ل ثانية معاه وبعدين الحمد لله صار عندي راس مال وشريت أرض وبعدين بعتها بعدين الآن أنا الآن تاجر عقار ما ش ل ل ه ما شاء الله الآن تاجر عقار يعني ظنيت أني يعني عنده خ م 0 م ا ئ ة ألف س ت ا ل ف قال ب ش ر ك ا ن ا الآن أملك مجمع صناعي في المدينة الفلانية ما شاء الله يسوى خ م ل ي مليون ما شاء الله إيه والله يقول وأنا مأجر هذا الموقع مجموع الأجارات ا ل و ر ش مليونين و ث م ا ا ل ف ك صديقي على طول <تصفيق> قلت يا مرحبا ا ن ا أردت يا أخي من زمان سبحان الله العظيم يا أخي أنا أقول ليش ارتحت لما شفتك شبكت معا صديقي, صديقي على طول يا أحمد بعد كم سنة بعد 15 سنة قبلنا شيخ ق و ل و ن أنت على طول يسان <تصفيق> أبن ساكن إذا صار عندي قرشي فأنا أعني بس ا ن الواحد لا يذل نفسه شوف هذا يا أخي لما لم يكن عنده وظيفة ما جلس الرجال يقول دبروا لي وظيفة ويدور بالملف وأرجوكم وما عليش ا ن ا وش أسوي ا ن ا تخرجت أنا معي كذا لا الرجل لما ر ا ى أن الباب الوظيفة مسدوت وباب مثلا كذا مسدوت رأى بابا مفتوحا فأقبل عليه ف أ ف ق فيه فهذا الذي يجعل الإنسان يعز نفسه يا أخي وإيه كل قيمته هاي ع ب د ا ل ع س تعتقد يا شيخ هذه من النشأة داخل البيت أو المجتمع اللي هو عايش فيه بإمكانه يكون عزيز نفس أو ن ا ي ل نفسه هو بلا شك تعامل الناس معك تعامل الأبوين مع أبنائهما هذا أيضا يجعل ينشأ الولد على العزة لذلك يا أخي سبحان الله تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه كان يعني يشعرهم بالعزة والاعتزاز بالنفس وأنكم كما قال الله تعالى لموسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى أنت عزيز ولله ا ل ع ز ه ولرسوله وللمؤمنين يعني إن أنك عندك عزة لذلك لما جاء جابر من الشام سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم سجد له فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا يا جابر يعني غريبة أنك تسجد ما هذا يا جابر قال يا رسول الله رأيتهم في الشام يسجدون لي ملوكهم وأنت والله أحسن من أولئك الملوك فسجدت لك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا جابر لا يعني لا تذل نفسك البشر لا يا جابر لو كنت ع ا م ر ا أحدا أن يسجد لأحد لا م ر ت ا م ر ه أن تسجد لزوجها لا, لا تسجد يا جابر خلك عزيز لا تسجد لأحد عكرم أ ب ن أبي جهل جاء النبي صلى الله عليه وسلم وفتح مكة عكرمة لما علم بقدوم المسلمين هرب من مكة كلها بيركب البحر ويذهب لأفريقيا يذهب للحبشة ويذهب خرجت وراءه امرأته وأدركته في جدة قبل ما يركب البحر حاولت فيه جد رجعته جدة جدة هي م ك هو جدة جدة كانت معروفة من قبل من قديم جدة معروفة فجاءت وردته من جدة وعدته إلى مكة فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن عكرمة ابن أبي جهل طبعا أبو جهل فرعون هذه الأمة صح. هو اللي حارب الإسلام وضيق على المسلمين فلما أقبل عكرمة قال النبي عليه الصلاة والسلام شوف يا أخي حفظ العزة عند الإنسان وعدم إذلاله قال إنه يأتيكم عكرمة فإذا جاء فلا تسبوا أباه لا أسمع واحد منكم يقول الله يلعن أبا جهل لا أبو جهل يستحق أنه يلعن صح. لكن لا تسبوا احتراما للإبن الله. قال لا تسبوا أباه فإن سب الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت يقول أنتو لو تسبون أبا جهل من اليوم إلى بكرة ما در عنكم ا ب و جهل, أبو جهل في, في قبرة والله ما در عنكم لكن الذي يتأذى هو عكرمة قال لا تسبوا أبا جهل ا تسبوا أباه حتى يبقى عكرمة عزيز ما يأتي ويقول م عليش والله أبوي ما كان مضبوطي جمعا طيب أنا وش أسوي لا ت د ل و ن ه لا ت ع ر ض و ن أبوكم م ح ر ج يعني ابقى حافظ له بل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا نهى عن القيام على رؤوس الملوك يعني مرة النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا وإذا بعض أصحابه قائمين عنده فقال اجلسوا لا تقوموا كما ت ق و م ا ل أ ع ا ج م عند ملوكها لا اجلسوا أنا, أنا بشر مثلكم اجلس انتوا ما يحتاج ا ن ي وأنا جالس انتم واقفين عن طويل العمر لا اجلسوا يعني إذا الحراس شوف إذا قام يناصر لأجل يعني سبب معين حراسة ولا مثلا في حر واحد ماسك مروحة ولا لكن كونه يقول أنت ما تستحق أنك تجلس وأنا قائم هذا اللي فيه الكلام هيا. حتى ما يجوز ا ن يجي شخص مثلا وأنا جالس مكاني أني أقوم ويجلس مكاني ا ح س ن إلا إذا كان قمت أنت باختيارك ا ك ر ا م ا لهم إيه لكنه يقول قم ويجي ويجلس مكانك لا بل حتى لا يجوز أ ن واحد في الصف الأول يجي واحد يرجع يقول أرجع تعالي طويل العمر ق د ا م في المسجد يقول أنت صغير يرجع يخلي م ث ل ا واحد شايف كبير أ ح س ص ل الأصل أن يبتعد عن هذا ت م ا م ا طيب إذا سواها أبوي ما يقال لي <تصفيق> يعني أنت ومالك لي أبيك وبعدين المفروض الواحد يكون عنده ذوق يعني <تصفيق> يعني أنت م ث ل ا جالس في المجلس وجاء واحد كبير في السن ا و له هيئته ا و له مقامه صح. من البداية أنت أحترمه وتفضل هنا يا فلا أي أي <تصفيق> أما أن الواحد يجلس وكذا أيضا ا ن ا عندي كذا بس لفتة بسيطة دائما إذا جئت إ ل مجلس و ا ن ت تعلم ا ن ه س ي ا ت ي في هذا المجلس من هو أكثر عند الناس وجاهة أو ا ك ب ر سنا أو ا ك ب ر علما أنت من البداية اختر المكان المناسب لك أجلس ي م ي ن ولا تجلس في الصدر حتى ما تحتاج أنه إذا جاء يقال لك قم والله أحيانا يا جماعة يعني أتحدث عن شيء يقع لي أحيانا أدخل على بعض كبار المسؤولين مثلا في, في شيء معين ثم يقول تفضل تفضل يا شيخ هنا بجانبي أنا أعلم أني لو جلست بجانبه بعد قليل يكون مثلا اجتماع مع, مع العلماء مثلا بعد قليل بيأتي مثلا سماحة المفتي صح. وسأضطر أني أقوم يجلس المفتي مكاني لأنه هو اللي بيجلس جنب المسؤول صح. فأنا من البداية أحفل كرامتي لأنني لو لو أني جلست ثم قمت لأجل المفتي أ ب تورط ما في مكان خلاص كنش يتعبّى فأنا من البداية ق و ل ا ل ل ه يسلمك ل هنا هنا قريب يقول لا تعال جنبي والله يسلمك الله يسلمك وأجلس بعيد في مكان محدد أعلم أن, أن يمتلئ بما هو قبل حتى ي ل واحد ما يذل نفسه يضب. شوف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا أراد أن يحسن إلى الآخرين ما كان يذلهم حتى يحسن إليهم خذ مثالا لطيفا على ذلك ر ج ع النبي صلى الله عليه وسلم مرة من سفرة من السفرات فكان احيانا يرجع في آ خ ر الجيش ويجعل الجيش يمشي أ م ا م ه حتى إ ذ ا كان في أ ح د ضعيف لا احد ما يمشي يعني يساعده فكان جابر رضي الله تعالى عنه على جمل ضعيف يمشي تاره ويقف تاره فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا جابر امش قال ي رسول الله هذا الجمل والله اتعبني فقال النبي صلى الله عليه وسلم ن و ل ن ي ن و ل ن ي عصا من ش ج ر ة ف ا ط ا ه عصا فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ودع الله تعالى وضرب الجمل وانطلق الجمل ما شاء الله يمشي فركبه جابر ف ر ح ا ن جابر الجمل بدأ يمشي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر يا جابر هل تزوجت قال نعم يا رسول الله تزوجت قال ما شاء الله بكرا أم ثيبا جابر شباب ابو و ا ح سنة قال بل ثيبا فالنبي عليه الصلاة والسلام تعجب يعني أنت أول مرة تتزوج وتتزوج امرأة كبيرة في السن ومطلقة أو متوفة زوجها أو كذا فقال ل عليه الصلاة و ل س ل ا م هل ا بكرا تلاعبها وتلاعبك قال يا رسول الله ا ن أبي يعني توفي في, في يعني استشهد في معركة أحد وترك عندي تسع أخوات بنات أنا الراعي الوحيد لهن إيه. فكرهت ا ن ي أتزوج بنت مثلهن وتكثر المشاكل عليه فتزوجت وحدك كبيرة في السن حتى تكون مثل أمهن سبحان يعني ش ف تضحب بمتعة ل أ ج ل فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت ثم مشه ثم أراد يلاطف جابر قال يا جابر قال نعم قال لعلنا إذا اقتربنا من المدينة أن ننزل في صرار صرار مدينة موقع قبل المدينة في قليل أن ننزل في صرار فتسمع زوجتك بنا أنت عريس لسه فتفرش الفراش وتجعل عليه النمارق النمارق الوساة يعني يقول حتى لو كنت متزوج وحدة كبيرة ترى زوجتك بتجهز الفراش وتحط ا ل و س ا د وتفرح فقال جابر نمارق يا رسول الله والله ما عندنا نمالك والله ما عندي وسايد في البيت ا ن ا من شدة فقر حتى وسادة ما عندنا وسادة سكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراد أن يحسن إلى جابر لكن ما طلع فلوس كذا وقال خذي ا جابر هذه صدقة مساعدة لا شوف الأسلوب حتى ما يذله به حتى أنت يا أخي لما تريد أنك تتصدق على فقير يعني فرضا عندكم مثلا في مطعم يبقى بقايا طعام نظيف الشباب طلبوا أكثر من لازم فتقول عطني يا سفري صح. يعني ن ا خ ذ ه معنى تيكاوي يعني فأيضا أنت لما تهيئ لتعطيه الفقير هيئة يا أخي بأسلوب جميل صح. صح. حتى ابنك لما مثلا في رمضان بعض الناس يعطوهم ث ل ا لبعض الفقراء اللي يأتون م. عند الباب يعطوهم طعام مثلا عامل ي ك ن و كذا عند المغرب أعطه يا أخي بأسلوب مناسب حطه في طبق حطه م. في صحن حط معاه عصير حل... أنك تعطي واحد من جيرانكم أحسن ا ت ر م ه يا أخي لأنك ضيف لا تقول في نفسك يا أخي هذا خلط له الرز على ا ل م ك ر بس حطه كله حراس يحطه في كيس كذا وارمع عليه أنت المح... لا يا أخي حتى أنت وأنت تصدق عليه ص د ق ع ل ي باحترامي يا أخي لا تذلني صح. فشوف هنا النبي صلى الله عليه وسلم أراد يحسن ا ل ى جابر فقال له طيب إيش السلوب كيف نعطيه فلوس قال يا جابر قال لبيك ي رسول الله قال هل تبيعني جملك قال ب ع ك جملي <تصفيق> <تصفيق> قال, <تصفيق> <ما معلوم تصفيق> قال يا رسول الله ما عندي إلا هذا الجمل هذا اللي نسافر عليه ونجاهد عليه وننقل عليه الحطب أنا ما عندي له ب ع ن ي قال يلا رسولة قولك لا ها بكم كم ت ش ت ر ي قال بيدرهم قال ج م ل ب د ر ه م تغبنني يا رسولة لا تظلمني ع ا د قلنا عاد بيع شراء لكن ج م ل ب د ر ه م قال ب د ر ه م ي ن فالنبي صلى الله عليه وسلم ب ي و س ع صدر جابر ويمزح معه قال ث قال لا نسو أكثر أربعة ع ش ر ب ع ب ع ش ر قال لا يا رسول الله قيمت أكثر الجمال الحين يمشي ومضبوط رح سوم ويجف رح أدخل السوق يجيب ك ث ر فلا ز ل به حتى وصل إلى أ ر ب ع ن درهم يعني أوقيهم ذهب قال نعم لكن أشترط عليك يا رسول الله أن أظل عليه حتى نصل إلى, مك... إلى المدينة ما تقول لي أنزلوا كم المشي قال طيب فبقي جابر علي ه حتى وصلوا إلى المدينة فلما وصلوا مضى جابر وأنزل متاعه وجاء بالجمل للنبي صلى الله عليه وسلم ما نبعت الجمل خلاصه وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم جمله وربطه النبي الله س قال يا بلال اربط الجمل في نخلة فربطوه ثم قال خذ يا جا يا بلال أعطي جابر هالمال فأعطى جابرا أ ر ب درهم وين ثروة يعني حلوة مضى جابر بالمال طيب هذا ا ش ت ر ي بهنمارك ولا أشتري ملابس الخواتي قل اشتري جمل ثاني فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا بلال خذ الجمل و أ ع ط ه جابرا وقل له المال والجمل لك سبحان الله فأخذه ومضى به فلما جاء بلال ق ا ل خذ الجمل قال كيف أن البيعة ألغيت ر ج ع ل د ي صدر على الغربين قال يا رسول الله ما تريد الجمل قال بل المال والجمل لك ثم قال يا جابر أتراني هل تتوقع يعني أتراني ما كستك ما كستك يعني كاسرتك في السعر أيه. نزل نزل أتراني ما كستك ل ا خ ذ جملك يعني ك ا ن ه يقول ا ن ا قصدي أني أبعطيك فلوس هدية وأقول لك خذ درهم رجال وأنت يقول لا زودني درهمين وزودني فشوف يا أخي سبحان الله النبي طبعا أخذ جابر المال والجمل النبي عليه الصلاة والسلام وهو يحسن ا ل ى الفقير بطريقة, حلو بطريقة حلوة يعني ما أذله ما قال له يا ا ل ه يا جابر خذ أنت مجاهد وأبوك مجاهد خذ آي ناصر هنا بعض الوظائف يعني في جميع دول العالم اللي ثمونها العسكرية فتكون أيضا. فيها في البداية من دخولك للدورة لل أو للتعسكر آه. تكون فيها جزء من المذلة أي. يعني فش رأيك <تصفيق> هو شوف طبعا إذا كانت ل ا ج ل التدريب على العسكرية التدريب على ا ل ط ا ع ه والتدريب على الوقوف في الشمس والتدريب على استماع الأوامر هذا ما ف ي بأس لكن إذا كان نوع من الإذلال مثل بعضهم يقول مثلا مسح ج ز م ت ي الآن صلح كذا ا ج ل س على كذا لا يا أخي لا يا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ينبغي لأحدكم أن يذل نفسه لا تذل نفسك خليك عزيز انا لا ادعو الى العصيان لا ا د ع ل ى عصيان عسكري <تصفيق> بعدا تورطني بعد عد مع ع ص ر الثورات هذه ه ن ظ م ه عسكريه هذا ا ب عسكري و ا ن ت ع ق ب ت وعموما ترى كثير من البروتوكولات هذه ا ل ع س ك ر ي ة ما أ خ ذ ت ت ر من ا ل إ س ل ا م ولا من الطباع ة ا ل ع ر ب ي ة ايضا أ ك ث ر أ خ ذ ت من ي ع من الثورات الفرنسيه ومن غيرها وبالتالي هي بقايا من من م احكام ب ش ر ي ة ليست احكام ش ر ع ي ة ا س أ ل الله أن يوفق خلصنا يا عبد العزيز خل في الحلقة الجاية الله يزيكم خ ي ر يا شباب وأسأل الله أن لا يذلنا وأن يدي معزنا بإذن الله تعالى أيها ل أ ح ب ه هي رسالة ا ن ا حرصت على أن وصلها إلى إخوتي و ا خ و ا ت ي يعني ا و ل شيء في الاعتزاز بالنفس وعدم إذلالها ق د ر المستطاع الأمر الثاني أيضا عدم ممارسة الإذلال للناس حتى عند الصدقة عليهم حتى من فضلت عليه بمال فضلت عليه بنسب بجاه بصورة حسنة تحاول ا ن لا تذله بل من تواضع لله رفعه صلى الله ع و ف ق ن ا و ي ا ك م ل ا ح س ن الأقوال والأعمال اللهم اهدنا ل ا ح س ن الأقوال والأعمال والأخلاق لا يهدي ل ح س ن ه ا إلا أنت اللهم وصرف عنا سياها لا يصرف عنا سياها إلا أنت بارك الله فيكم إلى ل ل ق ا ء آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته